لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَأَمَانِيَّهُمْ ۚ وَمَا عَنَهُ عَلَيَّ قَوْمٌ خَاسِرُونَ لَقَدْ جَاءَ بُلْمُرُعُ زُورًا وَقَالُوا خَسَا الطَّيْرُ وربكم ما لهذا الرسول ياكل في الاسواق لولا انزل ال اليك ملك فيقول معه الذي جنّات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قفورا وائذا القوا من ما كان ضيقا فكرمنا ندعه هنالك سبورا لا تدول يوما تبورا فجدوا ادو سبورا كثيرا اذا كان خير ام دن ندوس الذله واذا المتكبر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 قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن يُونُ نَزَلَتْ تَسْقُطُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرَ وَمَن يُرِدْ بِهِ ضُرًّا بِهِ قَوْعَدًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ في يعْنَى بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ وَطَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ ٱلنَّاءِ لَنُؤْنِسَنَّهُمْ وَأُنْزِلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ سيعتوه طور كبير يوم, يوم Teksting av Nicolai واتفى بربك هاديا ونصيرا تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شرم مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا القوم so mm -hmm. أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم سبيلا ألم تر إلى ربك كيف ند الظل ولو شاء نجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه بليلا ثم إِلَيْنَا قَبْضًا يَا سِرَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ سَخَّرْنَا لَكُمُ الْأَرْضَ فَمَشُوا فِيهَا وَأُتِيَ مِنْهَ الْفَوَاكِهُ كُلُّهُ كَانَ مَأْكُولًا فَأَكَلُوا مِنْهُ فَظَهَرَ مِنْهُ الْعَوَانِي وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَبَاءَ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 قل ما عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسدح بحمده وتفى به بذنوب عباده الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم الَّذِي جَاءَ فِي السَّمَاءِ بُرْجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَتَجَرَّدَ لِيُؤْذِنَ مَنْ وَنَّذِ الَّذِي الذين يتبعون بالعدل ولا قانون سلاما والذين يدعون ربهم سجدا illa lan akhara wa la yaqtuluna anfus allati hawama حسنات وكان الله مسوعا فيما من تاب وعمل صالحا فانه يكتب الى الله ما تاب والذين لا يشهدون الزور اذا نرض بالله وامرتهما وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَنخَرُوا عَنْهَا صُمٌّ بُمْ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ صبروا ويلقون في ذات حيه وسلاما خالدين فيها حسنت مستقروا ومقاما ومن يرد يقضيه من رب لم ندعوا انكم فقد كنتم فسوف يكون لزمانكم